ر ح م ة

私たちは今日は

م و س و ع النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي

ت ر ب ي الاولاد في ا ل ا ا

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ل ا

いル<音楽>

ك م ا ت ب ا ل ن ا ب ل س

LALA

Thank you. Call

「今日は私のことです」<volumes> <of wishes>

<صفيق> اتقوا ه يا شيخ يمزيك يا شيخ ي الله ف ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها ذ و ج ه ا فهي يا حبيب يا

وخلق منها زوجها وبث س منهما رجالا كثيرا ولساء

قد تلقوا الله. الله. الله. الله الذي تبسم

<تصفيق> ان خفتم الا تحزدوا فواحده أ و ما ملكت ا ي م ا ن <نفوت> ك ه <الله الله>

ذلك اجلي

موسوعه ا ل ن ا ب ل ي للعلوم ا ل ا س ا م

ولا تاكلها اسرافا وبدار لن يكبر

ص ي ل م م ا ت ب ا ل ن ا س